117. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا 118. ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا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 117. ومنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا 118. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى وَإِن صليا 119. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا 110. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا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 أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْنَ وَلَدًا أَطَّلَعَ الغيب أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَفْتِنُهُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا 117. ونرثوا ما يقول ويأتينا فردا 118. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا 119. كلا سيكفرون بعبادتهم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 كَادُ السمواتُ ييتَفَ الطََّ مِن أُوةَن شَفُّ الأربُّ وَتَخِجِبالُ هَدَّ أَن دَعَِ الرَّحمانِ وَلَدَا وَماَا يَ بَغلِ الرَّرحمانِ أي ياتَّخِذَ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 وَوكَم أَكناَا قَ لَهُ مِ قَرنٍ هل تُتحِسّ مِنهُم مِن حَدٍ أَ تَتسمَعُ لَهُ مِكْزَاء